وََّذنَ جَأُ مِم بَعْدِهِمُ يَقولُونَ رَبنَفِرلناَا وَلِإِخْوانِنَ الذيينَ سَبَقُونَ بالِالإمانِ وَلَا تَجعَفِي قُُ بِنغِلَّا وَلَا تَجعَفِي قُلُ بِنَا غَِّ للَِّذينَ آمَنوا رَبّنَا إك رَأُوفُ الرَّحي ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتموا لنخرجن معكم يقولونَ لإخْوانهِم الذيين كَفَروا مِنْ أَهْلِكِتابابِلَ إن أُخْرِجَتم ل نَقج معَك وَلا نُطيعوا فيِيكمُم أحددًا أَبدَ وَإِن قوتلتُملَ نَصًُا النَّكُم واللهَّهُ يَشحَدُ إهُ لَئِنْ أَخْرَجُوهُ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا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 بَأْسُهُم بَيْنَهُم شَدِيد تَحْسَبُهُم جَمِيعًا وَقُلُوبُهُم شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُم قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَقُ وَبَالَ أَمْرِهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌُ أَلِيم كَمَثَلِ الشَّيْلْطون إذ قلَ لِإِنسَانِكفُرْ فَلََّا كَفَرَ قلَ إ بَر أُ مِنك فلما كَفَرَ قلَ إ بَرِي أُ مِن نِيَ أَخَافُ اللهَ رَبَّ العَالَمِينَ